وأنزلنا من السماء ما بِقَدَرٍ بقدرٍ فِي في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون فإن شأنا لكم به جنات من نخيل وأعنب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون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 فَإِذَا سَتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ اللَّهُمَّ اعْلَمْ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرْرَبِ أَنْزِلْنِي مُنْزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فارسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 قال عما قليل يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين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 مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أَمْ لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة